وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد كلمتك عن الداء والدواء وذكرت لك كلام شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله في مسائل الداء الذي لا بد أن يبتلى به العباد طوال حياتهم فكلنا مبتلون نبتلى في أنفسنا ونبتلى في أموالنا ونبتلى في أصدقائنا ونبتلى في ذرياتنا ونبتلى في صحتنا وعافيتنا والبلاء دائما موجود يختبر به العباد ولكن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء ما أنزل الله داء إلا وجعل له شفاء وذكرت لك أن من أعظم الأدوية, إن من أعظم الأدوية الشافية القرآن القرآن كله شفاء ثم ذكرت لك أن من أعظم الأسلحة وهو السلاح الذي لا ينبغي أن تتخلى عنه أبدا فإن الجندي يزموا إذا ترك سلاحه والله عز وجل ذكر أن الكافرين يتربصون بنا ويتمنون أن نغفل عن أسلحتنا ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فالدعاء سلاحك ولا ينبغي أن تتخلى عن سلاحك أبدا والدعاء الله عز وجل يحبه بل أمر به سبحانه عز وجل وربط البلاء به والدعاء من الأسباب التي ترد البلاء وهذا الدعاء لابد فيه من مراعاة أمور كثيرة أولها الإلحاح في الدعاء بد أن تكون من الملحين على الله عز وجل في الدعاء كما أن يكون في قلبك يقين بأن الله سيستجيب هذا من العشن في الله من الأمل فيه من الحب له أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة تدعو الله وأنت موقن بالإجابة فقد صح في صحيح الترغيب والترهيب وصحيح التلمزي من حديث عبد الله بن عمر بن, بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وفي رواية قال صحيحة قال إن القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض فإذا سألتم الله أيها الناس فسلوه وأنتم موقنون بالإجابة يعني عندك عشم في الله أنه سيستجيب سبحان ربي نسأل الله عز وجل ونرح عليه في الدعاء ونثق في أنه سيستجيب لنا وعندئذ بد أن ندعو الله عز وجل ونحن في خشوع يجتمع القلب مع اللسان في الدعاء وإلا فالدعاء باللسان أو من قلب غافل الله لا يستجيب الله له <تصفيق> فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة قال فإن الله لا يستجيبوا لمن دعاه عن ظهر قلب غافل أو كما قال صلى الله عليه وسلم فندعو الله عز وجل والقلوب حاضرة دون غفلة مع الحاح وثقة في استجابة الله تبارك وتعالى لأدعيتنا ثم إنه لا بد من الحذر من خطر شديد وهو أن بعضنا يدعو يدعو, يدعو فلا يجد استجابة فعندئذ يترك الدعاء وهذا من أكبر الآفات ومن أعظم الأغلاط وهو مثل من زرع زرعا وبدر بذرا ثم لم يصبر حتى يخرج الزرع فتركه وأهمله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب للعبد ما لم يعجله يعني ما لم يستعجل ما لم يعجل وفي رواية ما لم يستعجل فقيل الأوم الاستعجال يا رسول الله قال يقول العبد دعوت دعوت دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عندئذ ويدع الدعاء وهو حديث صحيح في البخاري ومسلم أن كثيرا من الناس فعلا يقول عمل الندري ندعو ندعو ولا يستجيب فييأس يستحسر هذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها العبد وإنما لابد من الإلحاح والمدومة على الله تبارك وتعالى لابد من دق الباد دائما والإلحاح على الله حتى يستجيب سبحانه جل وعلا يدعو العبد إذا العبد دعا بلا إثم ولا قطيعة رحم ولا استعجال فإن الله تبارك وتعالى يستجيب له إن الله يستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولم يستعجل فلما قالوا ما لاستعجال يا رسول الله قال يقول دعوت دعوت فلم يستجب لي فيستحسر عندئذ ويدعو الدعاء سإياك أن تستعجل وإنما عليك أن تلح إلحاح الخاشعين إلحاح المتزللين الملحين على الله تبارك وتعالى وذكرت لك أنه ينبغي أن تتحر الأوقات الستة التي فيها استجابة دعاء من الله تبارك وتعالى وأن هذه الأوقات الستة أعظمها الثلث الأخير من الليل احسب الليل من المغرب إلى الفجر ثم نقسمه على ثلاثة وفي الثلث الأخير قم فزعا إلى الله تبارك وتعالى ابدأ من الساعة الثانية مثلا قم فزعا إلى الله تبارك وتعالى وارفع يديك إليه وادعو وأح... وألح عليه في الدعاء فإن الله عز وجل استجيب هذا أول الأوقات الثلث الاخير من الليل وكذلك فعند الأذان وبين الأذان والإقامة ودبر الصلوات المكتوبة والمقصود بدبر الصلوات المكتوبة يعني وأنت تقول التشهد في الصلاة قبل أن تسلم حين تفرغ من التشهد وقبل أن تسلم منصرفا من الصلاة أكسر من الدعاء هذا هو المقصود الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن تدعوى أقب التشهد قبل السلام وتكسر الدعاء لله تبارك وتعالى هذا هو المقصود بدبر الصلوات أما بعد الانتهاء والسلام فإنه يذكر الله تبارك وتعالى الوقت الخامس حين يصعد الإمام على المنبر يوم الجمعة الوقت السادس من بعد صلاة العصر يوم الجمعة فإن فيها ساعة سعد استجيب الله عز وجل فيها الدعاء إلى جانب أوقات أخرى مثل عند صياح هو عند نزول المطر وليلة نص من شعبان ويوم عرفة وغير ذلك ثم حرص حين تدعو الله تبارك وتعالى أن تذكره أعظم الذكر ومن أعظم الذكر أن تقول يا حي يا قيوم من أعظم الذكر في الدعاء أن تقول يا حي يا قيوم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه كان إذا نزل به أمر أو كرب قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث جملة سهلة احفظها جملة سهلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به أمر أو كرب قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وسبت من حديث أنس رضي الله عنه في المشكات وصحيح الترغيب والترهيب أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في صلاة الصبح فمكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس ثم خرج قال فاتبعته أنس رضي الله عنه يقول ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته وكان أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كان عمره عشر سنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس هيا ندخل على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قال فدخلنا عليها فإذا هي نائمة متجعة طبعا هذا صبي لم يبلغ فإذا هي نائمة متجعة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينيمك هذه الساعة يا فاطمة ما ينيمك هذه الساعة يا فاطمة قالت يا رسول الله لم أزل من الليل في حمى قال هل دعوتي بما أمرتك به؟ قالت بل نسيت قال قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغين فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ولا إلى أحد من خلقك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى أحد إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يعني لا تتركني يا رب لنفسي فإن نفسي تنتبه الشهوات والشبهات وتتلعب بها الظنون والشياطين لا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا تكلني إلى نفسي لحظة واحدة ولا إلى أحد من خلقك يعني كلني إليك يا رب العالمين فكان رسولنا صلى الله عليه وسلم يكسر في الدعاء من قول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وهذا دعاء مجرب يقول ابن القيم رحمه الله دعاء مجرب في الكروب والنوازل والمصائب وكم نجى العبد من كرب ومن نازلة ومن مصيبة بقوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأيضا من أعظم الذكر في الدعاء أن تقول لا إله إلا الله وهي أعظم كلمة ينطقها الإنسان لا إله إلا الله فهي الكلمة الطيبة وهي كلمة التقوى وهي عهد الله قال الله ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حقا بها واهلها وكلمه التقوى هي لا اله الا الله وهي التي اذا وضعت في كفه في كفه ووضعت السماوات وعامرهن غير الله والأراضون في كفة مالت بهن لا إله إلا الله طاشت بهن لا إله إلا الله فاحرص على قول لا إله إلا الله صحف البخاري ومسلمين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب الع... العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم فاحرص في دعائك أن تقول لا إله إلا الله بعد أن قلت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كلمات سهلة العبد عليه أن يحفظها أو يكتبها أو يؤيدها قال, قال ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم كلمة لا إله إلا الله صح في الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون حين كان في بطن الحوت لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين وتأمل في هذا إن عليه السلام ذهب يدعو قومه فلم يستجيبوا له وإنما أرادوا أن يتأنوا في الأمر ويدرسوه فغاضبا ذنون وهو يونس عليه السلام غضب كيف أدعوكم إلى لا إله إلا الله كيف أدعوكم إلى توحيد الله عز وجل فتتلكؤون فذهب مغاضبا يعني غاضب منهم فتركهم ومضى دون أن يأذن الله تبارك وتعالى له اجتهاد منه صلوات ربي وسلامه عليه اجتهد فأخطأ صلى الله عليه وسلم فله أجل على هذا الخطأ ولكن الله عز وجل عاقبه بأن في ظلمات ثلاث حبسه في بطن الحوت إجب تلعه حوت لأنه لما ركب السفينة خارجا مبتعدا عن هؤلاء القوم الذين لم يصدقوه وطلبوا منه التأني والصبر لما خرج مغاضبا ركب سفينة فلما ركب السفينة كادت السفينة تغرق بسبب حمولتها الكبيرة وكان من عادة الناس قديما أنه إذا ثقلت سفينة أسهموا يعني سووا قرعة بين الموجودين فمن خرج سهمه ألقوه في البحر لتخف حمولة السفينة كانت هذه عادتهم كانت هذه عادتهم فاستهموا يعني سووا القرعة في السفينة فأتى السهم على النون ففي رواية أنهم قالوا كيف نلقي بنبي في البحر فأعادوا الاستهام فجاء السهم عليه فأعادوا الاستهام فجاء السهم عليه فألقوه في البحر فلما ألقي في البحر ابتلعه حوت عظيم جدا وهناك من الحيتان ما إن فتحت الموسعات والشبكة العنكبوتية سترى حيتانا ضخمة يمكنها أن تبتلع مخلوقات لا يشعرون بها ابتلعه الحوت فكان في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل وحكم الله عز وجل عليه بهذا الحكم أن يبقى في بطن الحوت إلى كم؟ إلى كم؟ إلى يوم يبعثون يعني حكم الله عز وجل عليه أن يُحبث إلى يوم القيامة ولكن بالدعاء قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فبالتسبيح والدعاء خرج زنون من الظلمات وألقاه الله عز وجل بالعراء وهو سقيم وأنبت عليه شجرة من يعني شجرة من القرع العسلي تظلله ثم رجع بعد ذلك إلى القوم الذين كان قد خرج مغاضبا فدعاهم فاستجاب له مئة ألف أو يزيدون المهم يا عباد الله أن ذنون لما حبس كيف نجى نجى بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه يعني لن نضيق عليه فنادى في الظلمات يعني في الظلمات السلاسة فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سعد يتحدث عن دعوة زنون ويركز على قول لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين فقال رجل يا رسول الله ألي ذنون خاصة؟ يعني هذا دعاء خاص بذنون قال ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فنجيناه بهذا الدعاء من الغم وكذلك بنفس الدعاء ننجي المؤمنين إذن من أفضل الأشياء التي نذكر الله تبارك وتعالى بها أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله أعظم كلمة يقولها العبد هذا الحديث العظيم يبين ضرورة أن نضمن أدعيتنا, أن نضمن أدعيتنا لا إله إلا الله كما ذكر الحديث كذلك أن تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا بأسماء الله تبارك وتعالى يا لطيف ألطف بنا يا رزاق رزقنا يا عليم ارحمنا يا رحيم اغفر لنا يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا عفو اعف عنا وهكذا أن تدعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى ولو دعوت باسمائه الحسنى كلها لكان ذلك كيف ذلك كيف ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الالباني في صحيح الترمذي وفي المشكاة وصحيح الترغيب والترهيب قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اصاب العبد من هم ولا حزن قط فقال اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك اللهم اني بكل اسم هو سميت به نفسك أو انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني وغمي قال إلا أذهب الله حزنه وغمه وأبدله مكانهما صرحا حديث عظيم حديث عظيم قيل يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن فينبغي لك أيها المؤمن أن تتعلم هذه الكلمات سهلة طيبة كلمات سهلة طيبة اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 من هذا الغم فرحا وسرورا والغم اكتئاب هم كثير مننا يصيبه الهم يصيبه الاكتئاب أحيانا كثير مننا يصيبه ذلك وهو لا شك بذنب أصابه أو بأكل مال أكله أو بمعصية فعلها أو بأي شيء فعندئذ يدعو بهذا الدعاء فالله تبارك وتعالى يفرج عنه هذا الهم وهذا الحزن وهذا الغم ويبدله خيرا إذن سلاحك سلاحك سلاحك سلاحك فالزم الزم هذا السلاح وهو سلاح الدعاء لا تترك سلاحك يسقط من يدك أبدا ولكن على أن تخلص لله تبارك وتعالى فإن السلاح لابد من يد قوية تحمله والسلاح بضارره يعني لابد من مدرب على استعمال هذا السلاح ولكي تتدرب على استعمال هذا السلاح تب إلى الله تبارك وتعالى وابتعد عن المعاصي وترك الشهوات وارجع إلى مولاك تبارك وتعالى وإن لم تقدر فعليك بالدعاء لتصيب هذا عليك بدعاء الله تبارك وتعالى فالنجاة النجاة في دعاء الله تبارك وتعالى هذا من الأسلحة شيخ الإسلامي ابن القيم رحمه الله يتكلم عن سلاح الدعاء وعن تجربته ويذكر فسوسن كثيرة لاستجابه الله تبارك وتعالى للدعاء وانت عندك في القرآن كيف استجاب الله عز وجل لدعاء الانبياء وهم يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا وخوفا وطمعا فيستجيب الله تبارك وتعالى لهم يستجيب الله تبارك وتعالى لهم وينجيهم من الهموم ومن الغموم ألم ينج الله عز وجل ايوب عليه السلام ألم يرد, ألم يرد له أهله ومثلهم معهم ألم يستجب الله ليونس لذنون كما ذكرنا ألم يستجب الله عز وجل لداود وسليمان ألم يستجب لزكريا عليه السلام وأصلح له زوجه ورزقه يحيا ألم يستجب لعيسى وأمه ألم يستجب لموسى وهارون ألم يستجب للصالحين والمتقين أما دعوت أنت مرات ورأيت الله عز وجل قد استجاب لك بلاء لا شك أنك جربت هذا واستجاب الله تبارك وتعالى واستجاب الله تبارك وتعالى لك فهذا سلاح لا تتركه فإنه لا يجوز للجندي الذي يهاجم من كل مكان وأنت تهاجم من النفس والشيطان والوساوس والشهوات والشبهات تهاجم في كل وقت وفي كل مكان والشيطان لا يتركك ويجلب عليك بخيه ورجله ويستفزك بصوره فلا تغفل عن سلاحك الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد ابن القيم رحمه الله يقول يتكلم عن خطأ بعض المخطئين فيقول وتكايس بعضهم تكايس كما نقول بالعمية استظرف البعض وتكايس بعضهم فقال إن المقدور مقدور والمكتوب مكتوب وما قدره الله عز وجل لابد أن يحدث سواء دعونا أو لم ندعو فلا فئدة إذن في الدعاء لأن أقدار الله سارية وأقدار الله نازلة فلا فئدة في الدعاء فإذا قدر الله عز وجل شيئا فلا راد لقضائه وإذا أراد الله تبرك وتعالى شيئا فلا يمكن أن ترد إرادته أبدا فلا فائدة في الدعاء ابن القيم يقول يتكايسون يعني يتكلمون بالباطل فيرد عليهم ويقول ولماذا إذن أمرنا الله عز وجل بأن ندعوه لماذا قال أدعوني أستجب لكم لماذا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي يعني فليدعوني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم فهذا من التكايس يعني من الاستزراف وكلام فاسد لأن الأمور معلقة بأسبابها فيقال لهم إن الله عز وجل قدر كل شيء ولكن قدره بأسبابه فيقال لهم إن الله عز وجل قدر الشبعاء والرياء والكسوة والولد الله عز وجل قد قد قد قدر أن تشبع فلماذا تأكل وقدر أن ترتوي فلماذا تشرب وقدر أن يرزقك الولد فلماذا تتزوج وتعاصر لماذا تع... إذا تز... كان الله عز وجل قد, قد قدر لك الولد فلا تتزوج فيقول فلماذا تتزوج وتعاشر الزوجة وقدر لك السطرة فلماذا تلبس إذن الأمور بأسبابها فقال الله عز وجل أن تشبع إذا أكلت وأن ترتوي إذا شربت وأن, وأن تنجب إذا عاشرت وأن تكتسي إذا لبست فيفعل العبد السبب والله تبارك وتعالى يأتي بالقدر الزرع يخرج إذا بدرت الزرع وإذا حرست الأرض وإذا سقيت وكل واحد منكم يذهب إلى عمله إن كان الرزق مقدورا فلماذا يذهب إلى عمله لماذا يذهب إلى عمله يتقاضى راتبه وإنما الرزق مقدور بأسبابه فالله عز وجل قدر الرزق وقدر العمل قدر الشبع وقدر الأكل قدر الولد وقدر المعاشرة بعد الزوجية وهكذا فالأمور بأسبابها فابن القين يقول هذا من أبطل الباطل الذي يقول كل شيء مقدر فلماذا ندعو الله عز وجل فإذا تفيد الدعاء الدعاء من أعظم الأسباب التي يكتبها الله عز وجل ويكتب مشبباتها فإن الله عز وجل يكتب لك رزقا ولكنه كتب أنك ستدعو فيرزقك وكتب لك شفاء من مرض ولكن كتب أيضا أنك ستدعو فيشفيك أو سيدعو لك رجل صالح أو عبد صالح فإن الله عز وجل يشفيك قال فهذا من التكايس قال وهناك من هو أكيس وهو يقول إن الدعاء علامة إن الدعاء علامة قال وبعضهم يقول إن الدعاء مجرد تعبد محض أما أقدار الله فسارية يعني ندعو الله من باب العبادة لنأخذ أجر وسوابها ولكن الأقدار جارية وسارية وهذا خطأ يرد عليه بما رددنا في الأول أن الأسباب مربوطة بالمسببات وأن الأرزاق مربوطة بالسعي والعمل وأن الشبع مرتبط بالطعام وهكذا قال وتكايس بعضهم فقالوا إنما هذا اقتران لا تأثير يعني أن القبر يأتي فيقترن به الدعاء فيكون من باب العلامة عليه وليس من باب السبب يقولون مثل أنك في فصل الشتاء ترى غيماً وسحابا مثقلا فتقول هنا ينزل المطر فالسحاب علامة على نزول المطر فكذلك الدعاء علامة على فعل القدر وهذا أيضا غلط الصحيح عباد الله أن الدعاء من الأسباب المربوطة بمسبباتها وأن القدر مكتوب بسببه وقد دل على ذلك القرآن والسنة والعقل والتجارب والحس كل ذلك يدل على هذا والأخبار القديمة قال وأفضل شيء في هذا الأمر أن تتدبر القرآن وأن تتدبر السنة فإنها الوحي الثاني وهي شقيقة القرآن من تدبر القرآن والسنة وعمل بهما وجد آثار هذا فإن الله عز وجل رتب الجزاءات الطيبة على العمل الصالح ورتب الجزاءات الشديدة والعقاب على العمل الفاسد ألم يقل الله عز وجل فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها لماذا دمدم عليهم ربهم بذنبهم, بذنبهم. والله تبارك وتعالى يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء, غضق... ماء غدقا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في الدين قال ما أصابكم من مصيبة إلا بما, بما كسرت أيديكم ويعفوا عن كثير فالله تبارك وتعالى ربط الأسباب بمشبباتها قال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فدائما يربط الله الله عز وجل الأسباب بمشربباتها لماذا أهلك سمودا لأنهم كذبوا لماذا أهلك قبلهم عادا لأنهم كذبوا لماذا أهلك قوم شعيد وقوم لوط ومن ورد ذكرهم في كتاب الله تبارك وتعالى بما سألوه بما فعلوه فالله يربط الأسباب بالمسببات قال والسرق والسرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله فلولا السرقة ما قطعت الأيدي هكذا فالله دائما سبحانه عز وجل يربط الأسباب بالمسببات إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذي الفضل العظيم دائما هكذا دائما هكذا يبين الله تبرك وتعالي الأسباب ويبين عاقبة الأسباب بل لا دخول إلى الجنة إلا بالأعمال فإن قال قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة عمله قيل ولا أنت قال ولا أنا ولا أنت رسول الله قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته يقول بعضهم إن الله أز وجل بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا دخول الجنة إلا برحمة الله لا بالعمل قلنا سبحان الله قد ذكر الله تبارك وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فهذه الرحمة سببها العمل فأعمل ترحم تدخل الجنة هكذا يربط الله تبارك وتعالى الأسباب بمسبباتها لا دخول للجنة إلا بالعمل ولا دخول للنار إلا بالعمل فإن الله عز وجل لا يظلم العبادة شيئا أبدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يدخلهم الله تبارك وتعالى النار بأعمالهم التي يجدونها مكتوبة محصاة عليهم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كذيرة إلا أحصوها. إذن عباد الله الأسباب مع المسببات من أعظم الأسباب الدعاء سلاحك سلاحك فلزمه الدعاء. فاللهم إني أسألك بأسمائك الحسن كلها وصفاتك العلا أن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تشفي مرضانا وأن تهدينا سواء السبيل وأن ترشدنا إلى الحق يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين